السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله عمَّنا نِعَمًا وإنعامًا والله أكبر منحَنا عقولًا وأفهامًا والحمد لله لا رادَّ لما أراد والله أكبر ما لرزقِه من نفاد والحمد لله مُصرِّف الأوقات، والله أكبرُ مُيَسِّرُ الأقوات، لا إله إلا الله قدَّرَ الأمورَ وقضاها، وعلى ما سبقَ من علمِه أجراها وأمضاها سبحانه وبحمدِه، خلَّقَ الإنسانَ وصوَّرَه، وكتب رزقَه، والأجل قدَّرَه، وأشكرُه وأُثنِ عليه فله الحمدُ في الأولى والآخرة، ولا علينا نِعَمَه وآلاءَه باطِنَةً وظاهِرَة وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شرِكَ له مُقِرًّا بتوحيدِه ومُعترفَا جلَّ جلالُه لم يزل بصفات الكمال مُتَّصِفًا إذا وَعَدَ وَفَاء وإذا أوَعَدَ عَفَاء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله رفيع المقام، جليل الجناب، اجتباه ربُّه واصطفاه، وقرَّبَه وأدْنَاه، أنزلَ عليه ذكرًا حكيمًا، وهدَى به صِراطًا مُسْتَقِيمًا صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله السادث الطيب الأطهار واصحابه الغر الميامين الاخيار واصحابه الغر الميامين الاخيار المهاجرين منهم والانصار والتابعين ومن تبعهم باحسان ما تعاقب الليل والنهار الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بُكَةً واصِيلًا وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِّدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصِيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله اتَّقوه حق التقوى اتَّقوا يوماً تُرُجَعُونَ فيه إلى الله يوم يُبعَثُ ما في القبور ويحصل ما في الصدور يوم ينظر المرء ما قدمت يديه يوم يعد الظالم على يديه اسفا على ما اقترفه وجناه فاتقوا الله رحمكم الله مبادروا الى ما يحبه ربكم ويرضاه يا ايها الذين امنوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله اكبر وهو احق ممن عبد والله أكبر، وهو احق من ذكر والله أكبر، وهو احق ممن شكر مع 10 مسلمين عيدكم سعيد ويومكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال البسوا جديد واشكروا العزيز الحميد في فرح لا يشغل وبهجه لا تبطر هذا يوم العيد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 المسللم كما يصل بربه إبادةة المشكاء يتصل بخلقه محبة وإخاء وطف المؤومد وومده يومفرح ووزينة إباده المسلم يؤمن بالله العظيم حب على طعام المسكين. ليس مقلوببا أن ذرح الدموع في العيد وكاء على الماس ولا أن يعلم الحزم على المحيا اشتغالا بالهموم ليس العيد لاحياء الأحزان لاحياء الاحزان وتذكر الالام فهو يوم زينه ويوم الاحسان ويوم البهجه والبر ويوم التزاور والتزاور والتهادي الله اكبر ما تنزلت الرحمات من الكريم المنان والله اكبر ما تواصلت الصلوات على سيدنا محمد سيد الثقلين الإنسي والجان أيها المسلمون لا يعيش المسلم طرحة العيد إلا حين يشرب بالبهجة في مشاعره والسرور على محياه وقسامات وجه المرء إنعكاس لدواخله والذي لا يغير ما بنفسه لا يغير ما حوله من حق أهل الإسلام, من حق أهل الإسلام في يوم عيدهم أن يسمعوا حديثاً مبهجاً وكلامًا مُؤنِسَة يقول ابن البطَّال جعل الله من فطر الناس محبَّة الكلمة الطيبة والأنسَ بها كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكُه ولا يسرَبُه في طبع الإنسان أن يبتهج للهيئة الحسنة والمكان الفسيح والمنظر البهيج وإذا كان ذلك كذلك، فإن الحديث عن الجمال والزينة في يوم الزينة يُسهم في الإسعاد في يوم العيد، والإبهاج في يوم البهجة الله أكبر، وربنا حقُّ حمد والله أكبر، وربنا أجود من سُهِل، والله أكبر، وربنا أوسعُ من أعطَى، والله أكبر كلَّما صلَّى المُصلُّون على صاحب اللواء والكوثر أيها المسلمون فطر الله النفوس على الاحساس بالجمال وحبه والميل إليه وحب الزينة والتجمُّل بها والأنسِ بها والتعلُّق بكل ما لا طفوابهج من الألوان المتناسِبة والمناظر المتناسِقة زينةٌ وتجمُّل في النفوس وزينةٌ وتجمُّل من أجل الآخرين الإنسان جسمٌ وروح جسمٌ حيٌّ يأكل ويشرب ويعمل ويكدح، وينام، ويتعب وروحٌ تتذوَّق المعاني والجمال والزينة والبهجة الجمال والزينة تستهوي النفوس، وتقرُّ بها الأعين، وتلدُّ بها الأذواق وقد جعل الله في الجمال والزينة الرضا والسعادة والبهجة والجميل هو الذي يفيضُ حيويَّه ويتلألَو بهجةً حيثُ محلُّ ومن مُنِحَ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 تقديرا وتقديره مع عشره احبه حب الجمال والزينه مركزه في وقد اجتمع على ذلك الطبع والشرع والجمال وزينه مقصد من مقاصد الشرع يمتن يمتن بها الله جل جلاله على عباده فليست النعمه والمنه من الله اللطيف الجميل قاصره على تلبية الضروريات والحاجيات من طعام وشراب ومركبٍ وملبس، بل جعل بطفه الزينة والجمال قرينةً للمنفعَة فقال عز شأنه والأنعام خلقَها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تُريحون وحين تسرحون وتحمِلُ أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغِيه إلا بالشقِّ الأنفُس إن ربَّكم لرأوا في الرحيم والخيلَ والبغالَ والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون المنفعة في الأكل المشبع واللباس الكاسي والغطاء الدافي والمركب الموصد والمتأة بالجمال المبهج وزينة المفرحة من أشواق الجمال وفرح الوجدان ومباهج الشعور وكل ذلك محل النعمة والمنة فلله الحمد والشخ كتاب ربنا جاء بالجمال وحكى الجمال ودعا إلى الجمال وامتلأ بمعاني الجمال اقرأوا وتأملوا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيَّنَّاها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرةً وذكرًا لكل عبد منيب ونزَّلنا من السماء ما مُبارَكًا فأنبثنا به جناتٍ وحبَّ الحصيد والنخلَ باسِقاتٍ لها طلعُ نظيد ويقول جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك بصر وخاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ويقول تعالى ولقد جعلناها في السماء بروجا وزينناها للنظرين ويقول عز اما من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم انتم بتشجرها ايلهم مع الله بل لهم قوم يعدلون ويقول جل في علاه الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بنا ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين يقول المناوي رحمه الله ان الله جميل أي له جمال مطلق جمال الذات وجمال الصفات وجمال الافعال وامتن بكل جميل وحث على النظر في كل جميل فالعين تدرك المنظر الجميل والاذن تسمع الصوت الجميل والانف يدرك الرائحه الطيبه واليد تتحسس الملمس الناعم واللسان يذوق الطعم اللذيذ ناهيكم بما يستخدمه الانسان من وجدان ومشاعر ومباهج ويقول الإمام بن رحمه الله ولمحبَّته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسًا وزينةً تجمِّل ظواهرهم وتقوى تجمِّل بواطنهم فقال عزل عز شأنه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكَّرون وقال في أهل الجنة فوقاهم الله شرَّ ذلك اليوم، ولقَّاهم نظرة وسُرورا، وجزاهم بما أصابَروا جنَّة وحريرا، فجمَّل وجوههم بالنظرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير وحين امتنَّ عز شأنه بما أخرج من النبات والثمرات، ذات الألوان والختلفات، والقنوان، والذانيات، والزيتون، والرمان، والأعنام قال عز شأنه، أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه، إنه يشمل النظرين، نظر الاعتبار والاستبصار، ونظر التمتُع بالبهاء والجمال ومن لطيف ما أدركه علماؤنا وقوفهم عند تقليم الرواح على الاسترواح في قول عزشانه حين تُريحون وحين تسرحون يقول الشوكاني رحمه الله وقدم الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجمل إذ تكون مُمتلئة الجسم حافلة الدرع وفي قوله ويخلق ما لا تعلمون توسيع في النظر ونظره للتصورات والمدارك لقبول كل جديد في شؤون الحياة والأحياء فيما حل وشرع ورشد مسلكه في استقبال متفتح لعجائب الخلق والعلم والحياة والمستحسنات وأدوات الجمال ووسائل الزينة وألوان المهجات فيما يخلق ما لا تعلمون مما يختلف باختلاف الزمان والأحوال، والبيئات الله أكبر، والعزة لرسوله وللمؤمنين والله أكبر، والصلاة والسلام على نبينا محمد، قاتم النبيين وسيد المرسلين أيها الإخوة، الجمالُ هو القُدرة على تذوُّق حلاوة الأشياء وعُذوبة الأجسام برهافة الحِسِّ، وصفاء المنظر، ودقة التمييز، والتجمُّل يا من تحبون التجمل ايها الاخوه تقبل الله منا ومنكم التجمل تحسين مظهر بما يمنح الوضاءه والحسنى في المظهر والمنظر مشاهده وذوقه ويقول ابن القيم إن الله جميل يحب الجمال يتناول هذا جمال الثياب المسوله عنه في الحديث، ويطوف فيه بطريق العموم الجمال في كل شيء الله اكبر نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده ايها المسلمون اما اهتمام نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم بالجمال والزينه قولا وفعلا وتوجيها فهذا ما امتلأت به سيرته عليه الصلاه والسلام ودل عليه كتاب الله وسنه المصطفى محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمره ربُّه في آوائِ لما تنزلَ عليه وثيابَكَ فطحِّر فامتثلَ اليم ربِّه فكانَ على أكملَ السِّفاتِ خلقًا وخلُقًا يقول الحافظ بن الحجر أي المُصطفى صلى الله عليه وسلم فهو كلُّ الكمال وجُلُّ الجلال وجُملةُ الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام وتأمَّلوا في وصف الصحابة رضو الله عليهم للجمال المحمدِي والبهاء النبوي والحُسن المستفوي. يقول هند بن بيهالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجوه تلألأ القمر ليلة البدر ويقول جابير بن سمرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أبحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلَّة الحمراء فإذا هو عندي أحسنُ من الطَّمَرُ، رواهُ الترميذي وقال نسل رضي الله عنه ما شممتُ عنبراً قطُّ ولا مسكًا ولا شيئًا أطيبَ من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسَسْتُ شيئًا قطُّ ديباجًا ولا حَلِيرًا أليَنَمَسًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهُ مسلم ويقولُ أيضًا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكثرُ دهنَ رأسِه وتسريحَ رحيتِه وروا مكْحُولٌ ان عائشه رضي الله عنها قالت كان نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون على الباب فخرج يريدهم وفي الدار قوه فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره فقلت يا رسول الله وانت تفعل هذا قال نعم إذا خرج الرجل اذا خرج الرجل الى اخوانه فليهيئ نفسه فإن الله جميلٌ نُحِبُّ الجمالٍ روحُه الخطيب البغدادي في الجامع والخرائط في أماي القلوب والقرطُّ في تفسيره وإذا سمِع هذا بعضُ من لا فِقْه, من لا فقه عنده قال نحنُ مشغُولون بهمُوم الأمة وهل هو أكثر شُغُلاً وهمَّا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان عليه الصلاة والسلام يحُثُّ أصحابَه ويتعهدُهم بتوجيهاتِه ونُصحِه على أخذ الزينة حتى يكون شامةً في الناس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 كأنه يعني إصلاح شعره ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائرًا رأسي كأنه شيطان، رواه ابو حبان ورأى رجلًا شعثًا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يُسكِّل به شعره؟ رواه ابو داود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا لحرص الجُشمي وعليه أطمار يعني ثياباً بالية فقال هل لك مال؟ قلت نعم قال من أي المال؟ قلت من كل ما الله من, من الإبل والشاء قال فالترى نعمته وكرامته عليك روه أحمد وفي الحديث الصحيح عند احمد ومسلم عن عبد الله بن سجد رغي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال الحبة من إيمان ولا يدخل جنة من كان في قلبه ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إنه يعجبني يعجبني أن يكون توبي غسيلة ورأسي دهينة وشراك نعلي جديدة وذكر أشياء حتى ذكر علاقة الصوت. فمن الكبر هذا يا رسول الله قال لا ذاك الجمال إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر ما أنس فيها الحق وازدر الناس الله أكبر ما أجزل الصائم الثواب والله أكبر ما ألبسهم جميل الثياب أيها الإخوة وقد امتثل الصحابة لظمان الله عليهم ثم السلف الصالح من بعدهم نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته وحسن التاسبه به فهذا عمر رضي الله عنه يقول مروءة الرجل نقاء ثوبه وكان المسعود يعجبه إذا قام يالصلاة الريح الطيبة والثياب النقية وحينما ذهب وحينما ذهب ابن عباس رضي الله عنه لمُجادلة الخوارِج لبِسَ أحسنَ ما يكون من حُلَل يمَن وآتَاهُم فقالوا مرحباً بك يا ابن عباس، ما هذه الحُلَّة؟ قال ما تعِبُّن علي؟ لقد رأيتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ ما يكون من حُلَل وقال الميمون من أصحاب الإمام أحمد ما رأيتُ أحدًا، أنظفَ ثوبًا، ولا أشدَّ تعاهُد نفسه في شاربه. وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوباً وأشد بياضاً من أحمد بن حنبل وقالت الأدباء المرؤة الظاهرة في الثياب الطاهرة وقالت في الغنية ويستحب أن لا يخلي نفسه حضراً وسفرا من سبعة أشياء بعد تقوى الله وثقة به التنظف والتزيُّن والمقحُلة والمشت والسيواك والمقص والمدراه وقارورة الدهن ويقول أبو العالية، كان المسلمون إذا تزاوروا تجمَّلوا بل قال علماؤنا، ليس من الذوق واللباقة مُخلَطة الناس بثياب المهنة لما يعلق بها في الغالب من يدَّرني والروائح وبعد معاشر الأحبة، فإن الجمال نعمة من يتم النعام وهو زينُ كلُّه، إذا رآه المرء في الناس والأشياء، اطمأنف نفسه ودخل عليه السر والبهجة ولا يرى جمالا الى الجميل فكن جميلا ترى الوجود كله جميلا كن جميلا ترى انسام الجمال تهب رقراقا حتى حذائ شهدا في عروقك وانفاسك وعذوبه في لسانك ومنطقك وطيبا في انفك وذوقك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني ادم خذوا زينتكم من كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنهم لا يحب المسرفين قل من حرم زينت الله التي أخرج العبادة، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك الفصل الآيات لقوم يعلمون، نفعن الله وإياكم بهذه الكتابة بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكتاً واصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسريماً كثيراً، واستغفروه يغفر لكم الحمد لله، والله أكبر ذُلُ القُدرة في الطاهرة وسبحان الله وبحمده له الحُجر البالغة والآيات الباهرة والحمد لله، والشُفرُّ له على وعلى آلائه الباطنة والظاهرة، ونعمه الوافرة المتوافرة لا إله إلاه يريث الأرض ومن عليها، ويعيذ الخلائق منها وإليها، ويُجازيها بما لها وما عليها أحمده سبحانه وأشكره، وأسبِّحه وأكبِّره، ليس لفضله حد ولا لإحسانه مُنتهى وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمدُ في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الحبيل المصطفى والخليل المجتبى المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله السادة الطيبين الشرفاء وأصحابه الغري الميامين الحنفاء والتابعين ومتبعهم بإحسان وعلى هديهم سار وعلى طريقهم اختفى وسلم تسليم كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر وهو العظيم وجوده الكثير موجوده المتعالي بعظمته ومجده نزل فوقنا على عبده ليكون للعالمين اجرا اما بعد فلاسلام غرس حب الجمال وادرك الزينه في اعماق مسلم فيشاهد الجمال ويستمتع بما بهج الزينه في الكون كله تتجلى في صنع الله الذي اتقن كل شيء وفي خلقه الذي احسن كل شيء خلقه ما ترى في خلق الرحمن تفاوت والذي خلقكم فاحسن صوركم وجعلكم في احسن تقويم ايقاظ للشعور بالجمال ومواطن الزينه التي ودعها الله في خلقه في هذا في هذا الكون الفسيح من فوقنا ومن تحتنا ومن حولنا لتمتلئ الاعيون والاذان والقلوب والنفوس بهجه وسرورا في جمال الطبيعة في سهولها واهادها وبحارها وانهارها وجبالها وصحاريها واطيارها وازهارها أبدع الخالق خلقها، وأتقن سنعها، فخلبت الألباب، وآثرت الفكر والتأمُّن، وفتحت الأبواب نحو الإيمان واليقين، والتوحيد، وحُسن التعبُّ، مع أسر المسلمين، ومع هذا كلِّه، ووضوحه وجلائه، إلا أن الجمال في الإسلام لا يرتبط بالمظاهر الحسية وحدها، ولكنه مرتب ومنظَّمٌ ومرشد. فالمرأة الجميلة لا يجوز أن تكون آداتاً لإيثارة الشهوات المخرمة وارتكاب الرذائل فضلاً عن أن تكون آداتاً لتسويق الوضائع وتغوض السلاع وليس جمال في جر الرجال للإزار وإسبال الثياب كبراً ورياءً ولا بتخلِّي المؤمنات عن الحشبة والعفَّة والحياة نعم، المحمود منه ما أعان على طاعة الله كما كان صلى الله عليه وسلم يتجمَّل الوفود والمذموم ما كان للدنيا، والفخر والخيالاء، والتوصل إلى الشهوة المحرَّمة، او أن يكون غاية العبد وأقصى مطلبه وهمتِه المطلوب أن, يجمل أن يجمل العبد قلبه قلبَه بالإخلاص لله، ومحبَّته، والتوكُّل عليه، والإنابة إليه، ولسانه بالصطق، وحُرس المنطق، وعُذبة اللف والجوارح بالطاعة، والعمل النافع وبدَنَه بإظهار نعم الله عليه في لباسِه، وتضخيرِه من الأنجاز ولو ساخي والمستخزرات انه جمال في جم... في مجالاته الحقه والزينه في ميادينها النقيه وليس إلا اهل الفضل والصلاح ليكونوا رموز الجمال ونماذج الزينه والبهجه بهم يقتدي اهل الهمم في التوجه نحو العزائم والاذواق الرفيعه ودقائق المعروف والتعاون الكريم واخلاقه العاليه واخلاقه العليه في كرم وحلم وطهاره لسان وكف النذير الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر لا اله الله والله اكبر الله اكبر والله الله اكبر, أكبر كبيره والحمد لله كثيره وسبحان الله كثيره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الفت يقول رحمكم الله, الله. وهنا وبعيدكم واصبحوا ذات بينكم والبسوا وتجملوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وأطيل الله ورسوله إن كنتم أمين فالعيد فرحة وبهجة فمن أحب أن يسامحه الناس فليسامحهم ومن أحب أن يقبله الناس فليتجمل لهم ومن زاد حبه لنفسه ازداد كره الناس له والألفة دير حس الخلق والنفرة علامة صوي الخلق لا يسعد بالعيد من عقب والديه وحرم الرضا في هذا اليوم مبارك السعيد ولا يسعد بالعيد من يحسد الناس على ما أتاهم الله عن فضلك. وليس العيد لخائن غشاش يصعب الفساد بين انام كيف يفرح بالعيد من أضاع امواله فيما له محرمه وفزوقه فجور ليس له من العيد الا مظاهره وليس له من الحظ الا عاوثوه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله أكبر الله اكبر الله اكبر ولا اله ثم علم رحمك الله ان من مظاهر الاحسان بعد رمضان استدامه العبد على نهج الطاعه والاستقامه واتباع الحق واتباع الحسنات وقد ندَّبكم نبيُّكم محمدٌ صلى الله عليه وسلم، لأن تتبقوا رمضان بستمي شوال، فمن فعل، فكأنما صام الدهر كله، تقبل الله من عملكم الصيام والقيام، وسائر الطاعات، والأعمال الصالحات، ثم صلِّوا وسلِّموا على رحمة المهداة، ونعمة المسداة، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عزَّقائنا العليمًا، إن الله وملائكته يصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته فرد اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بعافك وجودك واحسانك يا اكرم اكرم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشركه والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين واخذ الطغاة وملاحدة، وسائر اعداء الدين اللهم سر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم امن في اوطاننا اللهم امن في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امونا واجعل ولايتنا في من خافك واتقك واتبعنا ما يرضي ربنا العالمين اللهم ايد بالحق والتوفيق والتسديد امامنا وولي ووافه لما يحب وترضى ووافقه لما تحب وترضى واخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البيطانه الصالحة، واعز به دينك واعلي به كلمتك واجعله نصره للسامين والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى ووافقه ونايبيه وافوانه وعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفق واتامر المسلمين يا عمل وبسنة الإبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وجعلهم رحمةً لعبادك الممِّين واجمع كلمتهم على الحقِّ والهُدى يا رب العالمين اللهم وآب رملي أممَّة الإسلام أمر عُشد يُعزُّ في أهل الطاعة ويُهدَى في أهل المعصِيَة ويُؤمره بمعروف ويُنافي عن المُنكر إنك على كل شيء قدير اللهم وصُر مجاهدين الذين يُجاهدون في سبيلك لعزاز دينك وعلايك كلمة اللهم وصُر فلسطين وفي كل مكان يا رب الع فانهم لا يرجونك اللهم ازل بهم بسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ان ندرؤ بك عنحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من ارادنا وأراد ديننا وزيارتنا وامتنا وامنا بسوء اللهم فاشر بنافسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم احفظنا من شر الاشرار ومكيد الفجار وشر طوارق الله والنهار اللهم هذا الجدي ومن احفظ علينا هذا الامن وسدد قيادتك وقو رجاله وخذ بأيديه، وخذ وشد من ازرهم وقوي عزائمهم وزدهم احسانا وتوفيقا وتأييدا وثسيلا اللهم اشف اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف اللهم اشف مرضى برحم الشهداء ومحفظي الاسر يا رب العالمين اللهم اننا اخوانا مستضعفين مظلومين قد مسهم الضر وحل بهم الكرب وشد عليهم في الشام، وفي بورماء، وفي أماكن من ديار الإسلام تعرضوا للظلم، والطغيان، سُفِكَ الدماء، وقُثِ الأبرياء، ورُمِلَة نساء، واجتِمَ أطفال اللهم يناصر المستصعفين، ويا منجي المؤمنين انتصر لهم، وتولَّ أمرهم، واكسب سربهم، وارفع ظرهم وعليك اللهم عليك بإعدائه، فإن فإنهم ناعزونك اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم اصح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصح احوال المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماءهم واجمع الحق وهدى كلمتهم واللعن انفارهم واكفهم اسرارهم وابسط الامن والعدل في ديارهم واعدهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا اللهم ارفع عنا وعنهم الغلاء والوباء والربا والزنا والجوع والعري والمزلز والزلازل والمحن والزلازل والمحن واسوء الفتن ما دار منها من, من العالمين سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله, أكبر الله, هو الله هو اكبر الله والله اكبر الله اكبر والله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده تواصل الله وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً